الْعَجِيبُ أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيرٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيرٌ Afalami, furu, ilasama, kaifa, urohum, kaifa, banaina, kaifa, banaina, ha, wazai, na, ha, wamala, ha, mi,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 Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaarakan fa anbatna bih fa anbatna bih jannaatin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 منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت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 القي يا في جهنم ما كل كفار عنيد مننا عل للخير معتد مريب الذي جعل مع الله اله اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيت ولكن ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم ma yubaddalu alqaulu ladayya wa ma ana bi-dhallamin lil'abid yawma naqulu li-jahannam yawma naqulu li-jahannam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 Man khashiya Rahmana bil-ghaybi waja'a bi-qalbin munib Udkhuluha bi-salamin lahum ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنطبوا في البلاد هل من فِيهِ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا وَمَا مَسَّنَا مِلْغُم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 Nahnu alamu bima japolu, uoma, tarala, jį, bi džaba, fada kilbėl kol